أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاكلي واشربي وقري علينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي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 لما كانت امك بغيا فشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهاب الصبي قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني للصلاة والزكاة ما دنت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى المريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قَالَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ نَهُو كُلٌّ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ يَوْمَئِذٍ كَانُوا مُّبِينِينَ وَأَذْبِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُقْضَى وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يوجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صطيقا نبيا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 من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعب الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني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 وعاي ربي شقيا فلم اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهذنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُمْ وَنَادَلْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الْرَحْمَتِنَا وَجَعْلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صُدْقٍ عَلِيًّا وَالْكُرْءُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَلْنَاهُ مِنْ جَانِبِ صور الأيمن وقرضناه نجية ومهبنا له من رحمتنا خاؤه هون نبيا وذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا النبي وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَالْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ سُطِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا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 إِذَا تُتُنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا الله أكبر الله فخلف من بعنهم خلف أغار الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ مِنَ الْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا ك IDَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وعشيا تلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما ذلك وما كان ربكنسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسه فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صَرِيًّا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَالِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْطِيًّا ثم ننجي الذين اتقروا ونذروا الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خيروا مقاما وأحسن نبيا وكم أهركنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الغلالة فليمدد له الرحمن متى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 تَخَذُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَتَاعًا وَنُرِيهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَعِزًّا كَنَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ غِطَاءَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرِهِمُ الْعَذَابَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إنما نعد لهم عدى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفتا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من تَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا فَقَدْ جِئِتُمْ شَيْئًا إِدَّا فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّاتُّوا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا